وَبَدَّلَ لَهُمْ سَقَايَاتَ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ مُدْعِيًا لَهُ ثُمَّ إِذَا حَمِدْنَا نِعْمَةً مِّنَّا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 فأصابهم سئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء إذا يصيبهم سئات ما كسبوا وماهم بمعجزين أ ولم يعلموا أن اللَّهَ يَا بْن صُقْرِ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يَكُونُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ